قال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قَالُوا إِنَّا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين لِنُقْسِلْ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ لِنُقْسِلْ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً بِأَنَّ رَبَّكَ لِلْمُسْرِفِينَ مَسْوَمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ من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 إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بركنه وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَمَا قَالَ ساحرٌ او مَجنون فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم فِي الْيَمِّ وَهُوَ فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَفِي إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ وَعَادٍ إِذْ أَقْسَنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدَرَّى مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ قَرْمًا مَا تَدَرَّى مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ ما تدرون من شيء اتثت عليه الا جعلت تترنم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود اذ قيل حين وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ف아트وا عن امر ربهم فاخذت مصاعقه وهم فظُرون فَعتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِ فَأَخَدَتُمُ الصاعِقَةُ وَهُمْ يظُرُون فَعتَو عَنْ أَمِْ رَبِِّ فَأَخَدَتتُمُ الصاعِقَةُ وَهُم يَظُرُون فَمَسَْطعُوا مِن قِِيياَ وَمَا كَُمُ تَصِرين فَنَسْتَطَعُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ فَنَسْتَطَعُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا وقوم نوح من قابل انهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح من قابل انهم كانوا قوما فاسقين وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ والأرض طرشناها فنعم وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ فَارْجُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي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 كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قالوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قالوا سَاحِرٌ أَوْ مجنون تَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ تَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ تَوَاصَوْا بِهِ بَلْ فَتَوَلَّ عَنْهُم فَمَأَ تَبِمَلُون فَتَوَلَّ عَنْهُم فَمَاأَ تَبِمَلُون وَذَكِر فَإِن الذِكْرَةَ فَأْمُؤمِنين وَذَكِر فَإِن فَسَوْفَ يُؤْمِنُونَ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ تُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا قَلَقَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَحْبَذُونَ وما قنقط الجن والانس الا ليحبدون وما قنقط الجن والانس الا ليحبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا ما أريد منهم من رزق ما اريد ان يطعم ما أريد منهم من رزق وما اريد ان يطعم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فان للذين ظلموا فلا يستعجلون فان للذين ظلموا ذنوبا مثن ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سوء للذين كفروا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم و... بسم الله الرحمن الرحيم و... بسم الله الرحمن الرحيم والطن والطن كِتَابٌ مَّسْطُورٌ وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ والبيت المعمور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجون والبحر المسجون والبحر المسجون ان عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما له من دافع ما له يوم تمور السماء مورى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 سَوَاءٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي هذه النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ, النار التي كنتم لا تُبْصِرُونَ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون افسحر هذا ام لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبرون سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إسلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إسلوها تصبروا أو لا تصبروا سَلامٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ إَِّ الْ المَُّقينَ فِي جََّاتٍ وَنَعم ساكِهينَ بِمَا آتاَهُ رَبّهُ وَقَاهُم رَبّهُ عَذاادًا الجَفم ساكِهينَ بِمَا آتَهُ رَبّهُ وَقهُم رَبّهُ عَذاادًا الجَفم ساكِهينَ بِمَا آتَهُ رَبّهُ وَقهُ رَبّهُم, ربهم عَذاادًا الجَفين كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ييتَنَا زَعونَ فيِيهَا كَأسَل ل لَغون فيهَا وَلا تَأفين يتَن زَعونَ فِيهَا كَأسَل ل لَغُون فيِيهَا وَلا تَأفين يتَنَا زَعونَ فيِيهَا ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قالوا اننا قبل في اهلنا مشفقون قالوا اننا قبل في اهلنا مشفقون قالوا اننا قبل في اهلنا مشفقون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم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 إ كُنا مِن قَدلُ نَدُرون إهُ هو البَطْلُ الرحيم إ كُ مِن قَدَلُ نَدُرون إِهُ هو البَطْلُ الرحيم اذكر فما انت بنعمه بكاهن ولا مجنون فاذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون فاذكر فما انت ربك بكاهن ولا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ قلت رب صوف اني معكم من المتربصين قلت رب صوف اني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقول اَم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ اَم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا ينطقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا ينطقون أَمَّنْ دَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمَّنْ دَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمَّنْ دَهُمْ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سلم فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَنُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمَّنْ عِندُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ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 وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يقولوا سحاب مركوم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْصُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْحَقُونَ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْحَقُونَ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلاقُوا فِيهِ يُسْحَقُونَ يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم اصبر لحكم ربك فانك باعيننا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنطِقُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ فاستوى رومه رت فاستوى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى تمدنا فتدلى تمدنا فتدلى تمدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فكان قاب قوسين او ادنا فكان قاب فأوحى إليه أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى افتمارونه على ما يرى افتمارونه على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى ولقد رااه نزله اخرى ولقد رااه نزله عند سدره المنتهى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى الصدارة ما يغشا ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ طغى ما زاغ البصر وما لقد را من آيات ربه الكبرى لقد من ايات ربه الكبرى لقد من ايات ربه الكبرى اقرئ انتم اللات والعزى اقرئ انتم اللات والعزى اقرئ انتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ومنات الثالثه الاخرى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى الكم الذكر وله لَكُمْ الذَكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أسماء ثَمَّ يَتَمَوَّها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهدى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَّنُ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى أَمْ لِلْإِنسَانِ تمنى أَمْ لِلْإِنسَانِ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضاه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 إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما لهم به من علل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, من, إلا الحياة الدنيا مِنَ الْعِلْمِ ان ربك هو اعلم بمن ضل ان سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل ان سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ذلك مبلغهم من العلم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 ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بجز الذينَ أسَُ بِمعَمِنُ وَيجز الذيينَ أحسَنُوا بالِفصْن وَلَِّهمَا في السماواتِ وَناتِ الأرضِ لجز الذيينَ أأَس أو بمعملِوا لجزِيَ الذينَ أَسَُ بمعَمِنُ وَيجزِي الذيينَ أحفْسَنُوا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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَنِ انْتَهَى إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة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 فَأَرَأَيْتَ الذي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى عِندَهُ عِلْمُ عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينب بما في صحف موسى ام لم ينب في صحف موسى ام لم ينب بما في صحف موسى الذي وفى وابراهيم الذي وفى وابراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وزر أخرى ان لا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان ليس للانسان الا ما سعى وان ليس للانسان الا سعى سعيه سوف يرى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ وأن إلى ربك المنتهى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ الزوجين الذكر والأنثى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةً أُخْرَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النشئه الاخرى وان عليه النشئه الاخرى وانه هو اغنى واقنا وانه هو وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى أَهْلَكَ عَادًا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطرا وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطرا والمؤتفكة اهوى والمؤتفكة اهوى والمؤتفكة اهوى فغشاها ما فغشاها ما غشا فغشا غشاه ما غشاه فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولا هذا نذير من النذر الاولى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ازفت الازفه ازفت الازفه, أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفه لَْسَلَهاَا مِ دُون اللهِ كاشِفَ أَفَمِنْ هذا الحَديث تعجبون أَفَمِنْ هذا الحَديث تَعْجبون أَفَمِنْ هذا الحَديثِ تعْجبون وَتَبحكُون وَلا تَبكُون وَتَبحكُون وَلا تَبكُون وَتَبحكُونَ وَلاَا تَبكُ وأنتم صامدون وأنتم صامدون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا تسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِذَا الساعة السَّاعَةُ شَقَّ الْقَمَرَ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ وَكَذذَّبوا وَتدَعوا أَهْوَ أَهُم وكلُ أَمرٍ مستقِف وَوكَذَّبوا وَتذَعوا أَهْوَ أَم وكلّ أمررٍ مستقِق وَوكَذذَّبوا وَتذَع أَهْوَ أَهمم وكلُ أأَمررٍ مستَقِف وَلا قدجَ أَهُم منِ الأنباء ما فيه مزدجر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ محطعين إلى الد يقولم كافِرون هذا يوم الناس محطعين إلى الد يقولم كافِرون هذا يووم الناس محطعين إلى الد يقولم كافِونَ هذا يووم الناس كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا وَقَالُوا مَجْنُونٌ كَذذَّبَتْ قَضَلَهُم قَوْمُنوا حِم فَكَذذَّبُوا عَبَدَناَا وَقَاوا وَقالَاوا مَجَُونُ وَزْدوجِب فَدَ رَبَّهُ أَي مَغْلُكُم فَ تَصِت رَبَّهُ أَي مَغْلُكُ فَتَصِدْ فَدَ رَبَّهُ أَي مَغْلُوبُم فَن ففتحنا أبو ب السما إما إ مُهمِير ففحن أبو ب السما إما إ مُهمير ففحن وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِيبَ أَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ تَجْرِيبَ أَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيْفَ كَانَ وَلا َ يسَّغن القُرآنَ للذكرتَ هلمِ مُكِر وَلا قد يَ الصَّغْن القُرآنَ للذكرتَ هلْمِ مُدكِر وَلا قد ي الصَّغنَ القُرآنَ للذكرتَ هلْمِ مُدكِ كَذَّبَت آد فَكَفَكَانَ عَذا كَذَّبَتْ آدُ فَكَفَ كَان عَذااب وَنُظُر كَذَّبَتْ آدُ فَكَِفَكَان عَذااب وَنُذُر إا أَرسَلناَا عَلَيهِم رحَ صَصَرًا في يَوْمِ نَحْسٍ مستَْمِر إا أرسَلناَا عَلَيهِمْ رحَ صَصَرًا فيِي يَوْمِ نحسٍ إنِ أَْرسَلْناَا عَلَْهِم رحَ صَصَرًا فيِي يَوْمِ نَحْسٍ مستُسَْمِرتنَزعٌ سَكَأَهُ أَْجاازُ نَخْل مُم قائرتنَزِع إ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذق فكيف كان عذابي ونذق فكيف كان عذابي ونذق ولا قد الصقن القرآنا للذكث هل من مذك ولا قد الصقن القرآنا للذكث هل من مذكير ولا قد الصقن القرآنا للذكث هل من مذكير كذبثوج ب النذو كذب تموج ب فَقالَاوا أَبَشَرَم مِا وَاحدًا التَّبِعهُ إا إذََّ فِي ضَلَِ وَسَعُر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم بَيْنَنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَرٌ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم بَيْنَنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَرٌ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم بَيْنَنَا بَلْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَّذَّابُ الْأَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَّذَّابُ الْأَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَّذَّابُ الْأَشَر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَاتَّقِبْهُمْ وَاصْطَبِر إِنَّا مرسل إِنَّا مُرْسِلُ نَاقَةٍ فِتْنَةً لَّهُمْ فَاتَّقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٌ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ وَنَبِّئْهُمْ أن الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيْفَ كَانَ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُفْتَتِحِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُفْتَتِحِ إِنَّا ولا قد الصَّرن القرآنَ للذكرِ فهل مِن مُدك وَلا قد يَ الصَّرنَ القرآنَ مِن مُكِ وَلا قد يَ الصَّرنَ القرآن للذكرِ ف هلل مِن مُدكِ كَذبَتقوموق بِ النُذوق كَذبَتقومموق بُّذُوق الذَّبَدْ قملوطٍ بِ النُذُ إا أَرسَلنا عَلَه حاصِبًا إلاا آلوطجينهُ بسَحَق إ أَرسَلناَا عَلَيْهم حاسِبًا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بنذر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكره عذاب مستقر ولقد صبحه بكره عذاب مستقر ولقد صبحه بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 أَكُنْ فَأَرْكُمُ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سيهزم الجمع ويولنون الدبغ سيهزم الجمع ويولنون الدبغ موعدهم والساعة أدهى وأمر بل موعدهم والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ان المجرمين في ضلال وسعق ان المجرمين في ضلال وسعق ان المجرمين في ضلال وسعق يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر انا كل شيء خلقناه بقدر انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكّر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكّر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكّر وكل شيء فعلوه في الظُبُر وكل شيء فعلوه في الظُبُر وكل شيء فعلوه في الظُبُر وكل صغير وكبير مستتر وكل صغير وكبير مستتر وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُّسْتَقَرٌّ إِنَّ الْمُسْتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُسْتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُسْتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهِمْ مَقْعَدٌ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ في مقام صدق عند ملك مقتدر في مقام صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ارحمنا ارحمنا علما القران علما القران علما القرآن, علم القران خلق الانسان خلق الانسان خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ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 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ولا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ فيها فاكهة ونخل ذات اكمام فيها فاكهة ونخل ذات اكمام والحبذ العصف والريحان والحبذ العصف والريحان والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخَلَقَ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فَب أي أ i مجلبحرين يلتان مجل الببحرين يلتان مجل الببحرين يلتان بينهُ برزخ لا يبغان بينهُ برزخ لا يبغان بينهُ برزَخ لا يبغان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج مِنْهُ اللؤلؤمَرج يخْرج مِنْهُ اللؤلءمَرج فبأَ آلَ إَبّكُ ماَا تُكذذبان فبأَ آلَ إَبّكُ ماَا تُكذذبان فَبِأَ ألَ إ رَبِّكُ وَلَهُ الجَوارِمُن شَتُ فيِي البَحرِكَ الألَام وَلَهُ الجَوارِمُن شَآتُ فيِي البَحرِكَ الألَام وَلَ الجَوارِمُن شَآتُ فيِي البَحرِكَ الألَ فَبِأَ آلَ إَبِّكُ ما فبأي آلاء, فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كلُّ مَنْ عَلَهَا صَان كلُّ مَنْ عَلَهَا ص كلُّ مَنْ عَلَهَا صَان كلُّ مَنْ عَلَهَا ص كلُّ مَنْ عَلَهَاثَان وَيَبق وَجهَهُ رَبّكَذُجَلالِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما فَذِي أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقان سنفرغ لكم أيها الثقان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 يْرسَلُ عَلَْك مَا شظُ مِ لِوَنُ حاسُ فَل تَ تَصِران يُرسَلُ عَلَيكُ مَا شظُ مِا لونُ حاسُ فَلَاَ تَصِران فَبِأَأَلَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء فإذا شقت السماء فكانت وردة كدها فإذا شقت السماء فكانت وردة كدها فإذا شقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تیو ما بلوسانوی اولا جیو مائ ایل لسانوی سولا جائل لوسانوی ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعْرَفُ المُجرمونَ بِسمَاهُم يُعْرَفُ المجرمونَ بِسمَاهُم فَيُؤخَذُ بِ النَّواسِي فَيُؤْخَدُ بَِّواصِي يُعْرَفُ المُجرمونَ بِسمَاهُ يُعْرَفُ الْمجرمونَ بِسمَاهُم فَيُؤخَذُ بِ يؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي تكذبان فبأي آلاء ربكما هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة ولمن خاف مقام ربه جنة ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما أفنان رواتا اسنان رواتا اسنان فبأي آلهة ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان, فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فيهما من كل فاكهه زوجان فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرقه وجن الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان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 تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن, لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان في النفاصرات الطرف لن يطمثهم لم يطمثهم انس قبلهم ولا جان فِهَِّ قاسِةُ الطَّرْفِي لَم يَطمِتْهُْ لَمْ يَطمِتْهَُّ إِ سُم قَبَلَهُم وَلاَا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 فبأي آلهة ربكما تكذبان ومن دونهم جنات ومن دونهم جنات ومن دونهم جنات فبأي آلهة ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهم مسان مُدْهَانَ مَسَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ فيهما عينان من الضاخةان فيهما عينان من الضاخةان فيهما عينان من الضاخةان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء آي رَبكُما تُكَذِّبانَ فيهما فاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ فيهما فاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حسان فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ألاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بِكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفغة خضر وعبقري حسام متكئين على رفف خضر وعدقري حسام متكئين على رفف خضر وعدقري حسام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذلجلاله تبارك اسم ربك ذيل جلال والإكرام تبارك اسم ربك ذيل جلال تبارك اسم ربك ذيل جلال والإكرام تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك بالجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم إ... بسم الله الرحمن الرحيم إ... بسم الله الرحمن الرحيم إ... اذا وقعت واقع اذا وقعت واقع اذا وقعت واقع ليس لوقوعتها كاذبه ليس لمقعتها وقلعتها كاذبة ليس لسانها وقلعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا اذا رجا اِذَا رُجَّتِ الأرض رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَسًّا فَكَانَتْ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وصحاب الميمانة أصحاب المييمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة. والسابقون السابقُون والسابقُون السابقُون والسابقُون السابقُ أدائِكَ المُقبون أدائِكَ المُقبون قدائِكَ المُقبون فِي جََّات ن في جنات نعيم في جنات نعيم ثلث من الاول ثلث من الاول ثلث من وقليل من الاخر وقنين من الاخر على سرر موضوعه على سرر موضوعه على سرر متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخندون يطوف عليهم ملدان مخندون يطوف عليهم ملدان مخندون بأكواب وأباريق وكأس من منل بأكواب وأباريق وكأس من منل بأكواب وأباريق وكأس من منل لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون حور عين وحور عين وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون كامثال اللؤلؤ المكنون كامثال بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جَزَأَم بِمَا كانَوا يَععمللون لا يَسمَعُونَ فيِيهَا لَغْوو وَلَا تَأثمَا لا يَيسمَعُونَ فيِيهَا لَغْوَو وَل تَأثمَا لا يَسمَعُونَ فيِيهَا لَغْوَ وَل تَأثمَا إِللاا قِيلًَا صَلََن صَلَ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مخطود فِي صَدْرٍ مَّخْضُودٍ فِي صَدْرٍ مَّخْضُودٍ وطلح, وَطَلْحٍ مّنضُودٍ وَطَلْحٍ مّنضُودٍ وَطَلْحٍ مّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ ممدود ظِلٌّ مَمْدُودٌ وَمَاءٌ انْسَكَبَ وَمَاءٌ انْسَكَبَ وَمَاءٌ انْسَكَبَ وَثَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَثَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَثَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ, وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة وفرس مرفوعة وفرس مرفوعة إن أنشأناهن أنشأه إأَ சnaهُอசா إأَ சnaهُ فجعلناهم ابكاراً فجعلناهم ابكاراً فجعلناهم ابكاراً عربا اترابا عربا اترابا عربا اترابا لاصحاب اليمين لاصحاب اليمين لاصحاب اليمين من الاولين سله من الاولين سله من الاولين وسله من وسلة من الاخر وسلة من الاخر واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب الشمال ما في سموم وحم في سموم وحم في سموم وحم وظل من يحم وظل من يحم وظل من يحم لا بارد ولا كريم ولا كَرِيم لَمْ يَرِدُوا وَلا كَرِيم إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ وَكانوا يصِّون على الحثِ العظِيم وَكانوا يصِّون على الحثِ العظم وَكانوا يصِّون على الحثِ العظِيم وَكانوا يَقولون أَإِذ مِتْناَا وَكَّ تُرَابَ وَإظَامًا أَإِا لَمَبَعثون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 أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قل, والآخري قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم نل مجمعون لمجمعون الى ميقات يوم معلوم نل مجمعون لمجمعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ من شجر من ذقوم لآكلون من شجر من ذقوم لآكلون من شجر من ذقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فم لُِونَ مِنْهَا البُطُون فشاربونَ عَلَيْهِ مِنَ الحَمين فشاربونَ عَلَيْهِ مِنَ الحَمم فشاربونَ عَلَيهِ مِنَ الحَمين فشاربون شرب الهين فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم هذا نزلهم يوم هذا نزلهم يوم الدين نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمِنُّونَ, أفرأيتم ما تمنون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 نحن قددنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قددنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون علىلأَنّ بَدِّلَ أَمْساَلَكُمْ وَنُون شِئأكُم في مَالَ تَعْمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ا انت تم تزرعنه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهرون إن لا مغرمون إن لا مغرمون إن لا مغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل الذي تشربون اف الذي تشربون اف الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه مِنَ المذم أَمْ نحن المنزلون اانتم انزلتموه من المذم ام نحن المنزلون اانتم انزلتموه من المذم لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نحن اانتم ان شئتم شجرتها ام نحن المنشئون اانتم ان شئتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين نَحْنُ جَعللنهَا تَذَّةَ وَمَتَعَمُقين فَسَبّح بسمِ رَبّكَ العظين فَسَِّح بسمِ رَبّكَ العغين فَسَِّح بسمِ رَبّكَ العظيم فَل أُقصمُ بمواقِ النج فَلاَا أُْقصم بمواقِ النج فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتاب لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين تنزل من رب العالمين تنزل من رب سئنتم مدهنون اف بهذا الحديث انتم وتجعلون رزقكم ان انكم تكذبون وتجعلون رزقكم ان انكم تكذبون وتجعلون رزقكم ان انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحنقم فلولا فلولا اذا بلغت الحنقم فلولا اذا بلغت الحنقم فلولا اذا بلغت الحنقم فلولا اذا بلغت الحنقم وانتم حين اذ تنظرون وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من انكم ولا كن لا تبصرون ونحن اقرب اليهم منكم ولا كن لا تبصرون ونحن اقرب اليهم منكم ولا فلولا ان كنتم غير مدين فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مدينين فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ارْجِعُونَهَا إِن أَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ فَأَمَّا إِن كان من المقربين تروح وريحان تروح وريحان وجنتين تروح وريحان تروح فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا كَانَ مِن أَصْحَابِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم فنزل من الحميم وتصليت جحيم وتصليت جحيم وتصليت جحيم ان هذا له حق يقين ان هذا له حق اليقين ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والارض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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج مِنْهَا وما ينزل مِنَ السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 يعلم ماَا يَلج فيِي الأْرض وَماَا يَخْررج مِنْهَا وَماَا يَينزِد مِنَ السَّماءِ وَماَا يعرج فيِيهَا وَهُو معكمُمأَينماَا كُنتُمْ واللهَّهُ بِماَا تعملونَ بَصيد لَ مُكُ السَّمواتِ وَالأَرض وَإِلَ اللهَّهِ تُْجع الْ الأُمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُنْزِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْزِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 الذينَ آمَنُوا مِنْكُم وَأَن فَقُولهُم أَجر كَبِ وَما لكُم لا تُؤمنِونَ بِاللهِ وَرْغصُولُ يَدَعكُمْ للتُؤمنِنوا بِرَبِّكُمْ وَقدَدَ أَخَذَمِي سَاقَكُمْ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 وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين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 وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ إِرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله نيرات السماوات والأرض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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ إِرْثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ من قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ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 فَيُضَاعِفُهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحتها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 بَشَّرَاکُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يقول المنافقون يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَنْظُرْ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَتْلُبُسُوا النُّورَ فَضُرِبَ بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا, انظرونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَتِنْتَهُسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَوَابِ ذَاعَطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَنُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة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 وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لَا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النَّارُ يَا مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لذكر الله, لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الم يئن الذين امنوا ان تخشى قلوبهم ان تخشى قلوبهم لذكر الله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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إِ المُصّقينَ وَْمُصَّّقاتِ وَأَقَرَضُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنَي يُضَاعفُ لَهُ يُضَعَافُ لَهُ وَلَهُم أَجرْر كَرين إَِّ المُصَّّقينَ وَمُصَّّقاتِ وَأَقَرَضُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنَي يضاعف لهم ولهم اجر كريم ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَتَكَاْثَرُواْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ والأولاد. وَتَكَاْثَرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَتَكَاْثَرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ ورضوان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 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا وعده للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ لِكَي لاَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ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 ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 وَأَنزَلنَ الحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِدٌ وَمَنَاافِعُلَّاسِ وََل عَمَ اللهَّ وَلِعَمَ اللهَّهُ مَيَ صُرهُ وَرُسُ لَهُ بِالغَد إِ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 وَلعلممَ اللهَّهُ مَ يصرُرُهُ وَرسُ لَ بالِالغَيد إِ اللهَّه قوَو عَزيز لقد أأَرْرسَلناَا رُسُناَا بِالبَناتِ وَأَن زَلْنا معَهُم الكِتابابَ وَمزان لَقومُمًا سُبِقِسط وَأَنزَلنَحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَا فعلَِّّاسِ وََلِي عَلَمَ اللهَّ وَلِعَلَمَ اللهَّهُ مَيْصرُرُهُ وَرُسُ لَ بِالغَيد إِ اللهَّهَ وَولقدد أَْرسَلناانُ حَو وَإذَرهِي مَ وَجَعَناتِي ذُربِيَةِ مَنّْ بُوَةَ وَكتاب فَمِنْهُم محتَدَ وَكثٌِ مِنهُم فَاسِقُون وَولقدَ أْرسَلناانُ حَو وَإذَرهِي مَ وَجَعَناتِ ذُربِيَةِ مَنُّْبُووَةَ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتي من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون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 ورهبان يته نبته تدعوها ما كتبناها عليهم الا بتضر ايرضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم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 ورهن دان يت نب تدعوها ما كتبناها عليهم الا بتغرا ارطوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون وَمَّ قَفَّينَا على آثَاره بِرُرسُلنَا وَقَفَّينَا بعسَبَنِ مَرغِيَم وَقََّينَا بعسَبَنِ مَرقِيَمَ وَآتَينَاهُ إِ ج وَجَعلنَا فِي قُلُ بالِالَّذينَ التَّبَعُوه رَأْفَةَ وَرَحْمَ